وقت الاقتحام فهجم وقاتل يا همام وزق جموع المعتدين واسق العبا كاس الحمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة يضحك إليهم ربك فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب علي فدحان وقت الاقتحام فهجم وقاتل ياهما مزق جموع المعادين وسق العدا كاس الحمام قد حان وقت الاقتحام فهجم وقاتل ياهما مزق جموع المعادين وسق العدا كاس الحمام اليوم قد حان الفدا فت أر دينك يا فت أقدم ولا تخش العدا في لا تخشنه نعم اليوم قد حان الفداء فثر لدينك يا فتى أقدم ولا تخشى العدا فالأسد لا تخشى النعام هيا تقدم وانغمس في جمع طابوت نجس أرهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام هيا تقدم وانغمس في جمع طابوت النجس أرهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام هاجم وقاتل في ثبات وسعى لنيل المكرمات بل يوم تلقى النصر أو تلقى الشهادة في احتدام هاجم الفي ثبات وسعالني للمكرمات فاليومة الق نصر أو تلق الشهادة في احتدام ولي عالم الكفر اللعين وجنوده المتأمرين أن أباط لا نلين في الحرب او أن نضام ولي عالم الكفر اللعين وجنوده المتأمرين أن أباط لا نلين في الحرب او أن نضام وبأننا أصد الشرات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 لن نوقف الغارات حتى عن مرابعها تزول لن نوقف الغارات حتى عن جنود الدولة تسول. الإسلامية والله لن نضيطك من العربين ولن تعلمكم وما كنتم أذلة للكفار أذلة تحت أيدينا وأقدامنا يا بن يريح هديني دار التركية ثر اللهي رذيلة بمواكب العصاري بعذاب يريح وهدي بالذعر دع الفسق والفدجاري لاتتركية ثر اللهي رذيلة وتفنني بمواكب العصاري حدماً وقتلما بالصواعق تنزلي من ناري حارة شد فيها يجانيها متذك كل شواذ إلا شفاري آل الأواد آل الأواد آل الأواد آل في <تصفيق> زاني سطول محمد الخير الانام على المدى وتعرض من كثر